جرب, جرب جرب جرب جرب ان ترفع س م ا ع ة الهاتف دون هدف محدد ثم دع سجل ذكرياتك ا ل م ح ب ب ة يختار لك الهدف سنة اثنتان خمس أ و أ ك ث ر دون أ ن تسمع صوته أ ل ا يستحق جميل الذكرى ان ت س أ ل عنه كان صديقا كان أ خ ا وقتها كان قريبا جدا وبعد ماذا تنتظر جرب جرب جرب جرب